بسم الله الرحمن الرحيم البداية ثم تسيح في هذه الدنيا وأعمالك ترقم في كتابك ثم يغلق الكتاب ثم تذهب إلى النهاية حدائق الموت الموت أعظم تحد تحد الله تعالى به الناس أجمعين الموت عجزوا عن أن يثبتوا أمام هذا التحدي الإلهي قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي الْنَّارِ عَلَى أُوْجُوهِهِمْ ذُوْطُوا مَسَّ سَقَرْ وَلِذَا فَهُنَاكَ مَنْ يَفْرَحُونَ بِالْمَوْتِ <تصفيق> المغرور من تغرونه أتشهد لي بذلك عند الله يوم تلقاه يا ابن عباس قال نعم ففرح عمر وقال اللهم لك الحمد ولستم أبالي حين أقتال مسلماً هؤلاء أقوام أيقنوا أنه لا مهرب من نزول الموت فسعوا إليه قبل أن يسعى إليهم أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم وبذلوا مهجهم رفيصة في سبيل الله فما هو الجزاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء حدائق الموت هناك احتضار آخر أولئك العصات والمذربون اللاهن المضيعون غلب عليهم شقهم لدنياهم وغفلتهم بها فكان لهم احتضارها عذاب وتبويل وحيل بينهم وبين ذكر الخالق يودعونه ويقولون قل لا إله إلا الله يشهق ويصيح فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا مشهد قل لا إله إلا الله فالتفت إليه وصاح لا اشرب انت ثم اسقني هل تستطيع المشي قال نعم لو شئت مشيت من هنا الى بيت الخمار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا رسولا. أين من سكنوا الدنيا أليسوا في منازل الخلوات أليسوا في مدلهمة ظلماء وتحت أطباق الثرى في الفلوات بلى لقد ذهبوا وإنا لذاهبون إنها تنادينا كما نادتهم إنها حدائق الموت. الموت أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حدائق الموت للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الكريم الوهاب الحمد لله الرحيم التواب الحمد لله الهادي الى الصواب مزيل الشدائد وكاشف المصاب الحمد لله فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المُغطَر، فما سأله سائل فخاب يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصِي جميع الدواب فسبحانه من إلهٍ عظيم، لا يُماثَلُ ولا يُضاهَى ولا يُرامُ له جناب هو ربنا لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا، وإليه المرجع والمتاب سبحان من انفرَدَ بالقهر والاستيلاء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 نتظر البة والشور وأن يفها بالصورور التم هلها تحت الثرى، ولا يعلم ببحالهم إلا الذي يعلم السرة وأخفى نعم إن الموت أعب متح حدث الله تعالى به الناس أجمعين الملوك والأمراء والحجاب والوزاء. والشُرَفاء والوُضَعاء الأغنياء والفُقراء كلُّهم عجزُوا عن أن يثبُتوا أمام هذا التحدي الإلهي قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أين الجنود؟ أين الملك؟ أين الجاه؟ اين الاكاسره اين القياسره اين الزعماء اتى على الكل امر لا مرد له حتى قضوا فكان القوم ما كانوا وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن خيال الطيف واسنان مرض أبو بكرة رضي الله تعالى عنه فلما اشتد مرضه عرض عليه أبناؤه أن يأتوه بطبيب فأبى فلما نزل به الموت واشتدَّت عليه السكرات صرخ بأبنائه وقال أين طبيبُكم؟ أين طبيبُكم؟ ليرُدَّها عليَّ إن كان صادقًا ووالله لو جاءه أطباءُ الدنيا ما ردُّوا إليه روحَه أبداً قال الله فلولا إذا بلغَت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظُرون ونحن أقربُ إليه منكم ولكن لا تُبصِرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحٌ وريحًا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 إنه الموت هادمُ اللذَّات ومُفرِّقُ الجماعات ومُيَتِّمُ البنين والبنات المنايا تجُوسُ كل البلاد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 وهامان أين ذو الأوتاد وردوا كلهم حياض المنايا ثم لم يصدروا عن الإيراد أتناسيت أم نسيت المنايا أنسيت الفراق للأولاد أنسيت القبور إذ أنت فيها بين ذل ووحشة وانفرآدي أي يوم يوم الممات وإذ أنت تنادى فما تجيب المنادي أي يوم يوم الفراق وإذ نفسك ترقى عن الحشا والفؤاد أي يوم يوم الفراق وإذ أنت من النزع في أشد الجهاد أي يوم يوم الصراخ وإذ يلطمن حر الوجوه والأجياد باكيات عليك يندبن شجوا خافقات القلوب والأكباد يتجاوبن بالرنين ويذرفن دموعا تفيض فيض المزاد أي يوم يوم الوقوف في الله ويوم الحساب والاشاد اي يوم يوم المرور على النار واهوالها العظام الشداد اي يوم يوم الخلاص من النار وهول العذاب والاصفاد كم في القبور من اهل في القبور من قواد في القبور من اهل دنيا في القبور من زهاد ورجو كلهم حياض المنى ثم لم يصدروا عن الإيراد ومن تأمل في الموت علم أنه أمر كبار وكأس تدار على من أقام أوسار يخرج به العباد من هذه الدنيا إلى جنة أو نار ولو لم يكن في الموت إلا الإعدام وانحلال الأجسام وانسيان أجمل الليالي والأيام لكان والله لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب النعيم مغيرا وليست المشكلة المشكلة في الموت فالموت باب وكل الناس داخله لكن المشكله الكبرى والداهيه العظمى ما الذي يكون بعد الموت أفي جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر أم في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولاجل ذلك فالصالحون يشتاقون إلى لقاء ربهم ويعدون الموت جسرا يعبرون عليه إلى الاخره نعم هم يفرحون بالموت، ما دام أنه يقربهم إلى ربِّهم ذكر بعض المؤرِّخين أن العدو أغار على ثغرٍ من ثُغور الإسلام فقام عبد الواحد ابن زيد، وكان خطيب البصرة وواعِظَها فحثَّ الناس على البذل والجهاد، ووصفَ لهم ما في الجنة من نعيم ثم وصف الحور العينَ وقال غادةٌ ذاتُ دلالٍ ومرح يجد الواصف فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت عنها مضطرح اترا خاطبها يسمعها اذ تدير الكاس دورا والقدح يا حبيبا لست اهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جمح لا فما يخطب مثلي من سها انما يخطب مثلي من الح تشتاق الناس الى الجنه وارتفع بكاء بعضهم ورخصت عليهم انفسهم في سبيل الله فوثبت عجوز من بين النساء هي أم إبراهيم البصرية وثبت ثم قالت يا أبا عبيد أتعرف ابن إبراهيم الذي يخطبه رأساء أهل البصرة إلى بناتهم وأنا أبخل به عليهم قال نعم قالت والله قد أعجبني حسن هذه الجارية وقد رضيتها عروسا لابن إبراهيم فكرر ما ذكرت من أوصاف لعل نفسه تشتاق فقال أبو عبيد إذا ما بدت والبدر ليلة تمه رأيت لها فضلا مُبيناً على البدر وتبسم عن ثغرٍ نقيٍ كأنه من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأزهرت الأحجار من غير ما قطر ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر ولو تفلت في البحر حلو لعابها لطاب لأهل البر شرب من البحر أبى الله إلا أن أموت صبابةً بساحرة العينين طيبة النشري فلما سمع الناس ذلك اضطربوا وكبروا وقامت أم إبراهيم وقالت يا أبا عبيد قد والله رضيت بهذه الجارية زوجةً لابني إبراهيم فهل لك أن تزوجها له في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها عشرة آلاف دينار لعل الله أن يرزقه الشهادة فيكون شفيعاً لي ولأبيه يوم القيامة فقال أبو عُبيد لان فعلتي فأرجو والله أن تفوزوا فوزا عظيمًا فصاحت العجوز يا إبراهيم يا إبراهيم فوثب شابٌ نظرٌ من وسط الناس وقال لبيك يا أماه فقالت أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجةً لك ومهرُها أن تبذُل مُهجَتَك في سبيل الله قال أي والله يا أماه فذهبت العجوز مسرعةً إلى بيتها ثم جاءت بعشرة آلاف دينار ووضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد ثم رفعت بصرها إلى السماء وقالت اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية على أن يبذل مهجته في سبيلك فتقبله مني يا أرحم الراحمين ثم قالت يا أبا عبيد هذا مهر الجارية عشرة آلاف دينار تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله ثم صرفت واشترت لولدها فرسا حسنا وسلاحا جيدا ثم أخذت تعد الايام لمفارقته وهي تودعه في كل نظره تنظرها وكلمه تسمعها والمجاهدون يعدون العده للخروج فلما حان وقت النفير خرج ابراهيم يعدو والمجاهدون حوله يتسابقون والقراء يتلون قوله تعالى إن الله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 ثم نظرت إليه لما أرادت فراقه ودفعت إليه كفنًا وطيبًا يطيب به الموتى ثم قالت له وكأنه قلبُها يُخرج من صدرها قالت يا بني إذا أردت لقاء العدو فالبس هذا الكفن وتطيب بهذا الطيِّب وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيله ثم ضمَّته إلى صدرها وكتمت من عبرتها واخذت تشمه وتودعه وتقبله ثم قالت اذهب يا بني فلا جمع الله بيني وبينك الا بين يدي يوم القيامه فمضى ابراهيم والعجوز تتبعه بصرها حتى غاب مع الجيش فلما بلغوا بلاد العدو وبرز الناس للقتال اسرع ابراهيم إلى المقدمه فابتدا القتال ورميه النبال وتنافس الابطال اما ابراهيم فقد جال بين العدو وصال وقاتل قتال الابطال حتى قتل اكثر من 30 من جيش العدو فلما راى العدو ذلك اقبل عليه جمع منهم هذا يطعنه وهذا يضربه وهذا يدفعه وهو يقاوم ويقاتل حتى خارت قواه ووقع من فرسه فقتلوه وانتصر المسلمون وهزم الكافرون ثم رجع الجيش إلى البصره فلما وصلوا البصره ترقاهم الناس الرجال والعجائز والاطفال وام ابراهيم بينهم تدور عيناها في القادمين فلما رأت ابا عبيد قالت له يا ابا عبيد هل قبل الله هديتي فاهننا ام ردت علي فهو فقال لها بل والله قد قبل الله تعالى هديتك وارجو أن يكون ابنك الآن مع الشهداء يرزق فصاحت قائله الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني ثم انصرفت إلى بيتها وحدها بعدما فارقت ولدها يشتد شوقها فتأتي إلى فُرُشِه فتشمُّها وإلى ثيابه فتُقبِّلُها حتى نامت فلما كان الغد جاءت أمُّ إبراهيم إلى مجلس أبي عبيد وقالت السلام عليك يا أبا عبيد بُشراك بُشراك قال ما زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم ما خبرك فقالت يا أبا عبيد نمت البارحة فرأيت ولدي إبراهيم في المنام في روضة حسنا وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج يتلألأ وإكليل يزهر وهو يقول يا أمه أبشري قد قبل المنام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 يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم نعم والله إن ذلك لهو الفوز الكبير إذا أوقفهم ربُّهم بين يديه فرِحوا بما ماتوا عليه فيبيِّضوا وجوههم ويرفعوا درجاتهم بل كان الصالحون يفتنون في دينهم ويهددون بالموت فلا يلتفتون إليه نفوسهم صامدة على غايةٍ واحدة هي الموت على ما يُرضِ الله فهم كما قال الله لهم يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حق تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون نعم ولا تموتن الا وانتم مسلمون لما ربط الكفار خُبيبَ بن عدين رضي الله تعالى عنه على جِذع نخلةٍ ليقتلوه لم يفزع ولم يجزع بل أخذ ينظر إليهم ويقول لقد جمع الأحزاب حولي وألَّبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي ولست أُبالي حين أُقتل مسلِما على أي جنبٍ كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ولما دخل سعد بن أبي وقاص على ملك الفرس صرخ في وجهه وقال جئتك بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة بل في معركة عُحد، يغثر القتل بالمُسلمين، وتتسابق السِّهام من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحَة رضي الله تعالى عنه، يرفع صدره ويقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله نحري دون نحرك لتقع السِّهام في صدري دون صدرك يا رسول الله نعم، نحري دون نحرك يا رسول الله، مادام أن الموت فِي رِضَ الرَّحْمَانِ فَمَرْحَبًا بِالْمَوْتِ بل كانت المعاصِ والشهوات والآثامُ والملذَّات تعرض على الصالحين فلا يلتفتون إليها فيهدَّدون بالموت فيختارونه فربهم أعظم عندهم من كل شيء ذكر ابن كثيرٍ وغيره أن عمر بن الخطاب بعث جيشًا لحرب الروم وكان من ضمن هذا الجيش شابٌ من الصحابة هو عبد الله ابن حُذافة رضي الله تعالى عنه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 فأمر به قيصر فسحب وعلِّق على خَشَبَه وجاء قيصر وأمر الرُّمَاه أن يرمُوا السِّهام حوله ولا يُصِيبوه وهو في أثناء ذلك يعرض عليه النصرانية وهو يأبى وينتظِر الموت فلما رأى قيصر إصراره أمر أن يمضُوا به إلى الحبس ففكوا وثاقه ومضوا به إلى الحبس وأمر أن يمنعوا عنه الطعام والشراب فمنعوهما حتى إذا كاد أن يهلك من الضمأ والجوع أحضروا له خمرًا ولحمة خنزير فلما رآهما عبد الله قال والله إني لأعلم أني مضطر وأن ذلك يحل لي الآن في ديني ولكني لا أريد أن يشمت بي الكفار فلم يقرب الطعام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 فلما رأت المرأة ذلك خرجت وهي غضبًا وهي تقول والله لقد أدخلتموني على رجل لا أدري أهو بشرٌ أم حجر وهو والله لا يدري عني أأنا أنثى أم ذكر فلما يئس منه قيصر أمر بقدرٍ من نحاس ثم أغلى فيها الزيت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 فلما جروه إلى القدر وشعر بحرارة النار بكى ودمعت عيناه ففرح قيصر وقال تتنصر وأعطيك وأمنحك قال لا قال إذا ما الذي أبكاك فقال عبد الله أبكي والله لأنه ليس لي إلا نفس واحدة تلقى في هذه القدر فتموت ولقد والله وددت أن لي بعدد شعر رأسي نفوس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 لله در هذا الصحابي أين نحن اليوم من مثل هذا الثبات ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون إن من المسلمين اليوم من يتنازلُ عن دينه لأجل دراهم معدودات أو لاجل تتبُّع الشهوات أو الولوغ في الملذَّات ثم يُختمُ له بالسوء والعياذ بالله ومن عدل الله تعالى أن العبد يُختمُ له في الغالب بما عاش عليه فمن كان في حياته يشتغل بالذكر والقيام والصدقات والصيام ختم له بالصالحات ومن تولى واعرض عن الخير خشي عليه أن يموت على معتاد عليه ولي هذا الفرق العظيم وكان الصالحون يستعدون للموت قبل نزوله بل يغتنم أحدهم آخر الأنفاس واللحظات في التزود ورفع الدرجات فتجده يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشتغل بالطاعات إلى آخر نفس يتنفسه وآخر خطوة يخطوها ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع، جعل مرض الموت يشتد عليه يوماً بعد يوم، وهو في كل كلمة يتكلمها، ونظرة ينظرها، يودع هذه الدار ولما اشتدت عليه الحمى، وأيقن النقلة للدار الأخرى، أراد أن يودع الناس، فعصب رأسه، ثم أمر الفضل بن العباس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 قدَّنا مني خلوف من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم ألا فمن كنت جلت له ظهرا فهذا ظهري فليستقِد منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقِد منه ولا يقول النقائل إني أخشى الشحناء ألا وإن الشحناء ليست من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 فلما ابطا عليهم جعل بعض الناس ينادي اصلي اصلي فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى من حوله ثم قال اصل الناس قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حرارة جسده تمنعه من النهوض فقال لهم صبوا لي ماء في المخضب وهو إناء كبير فصبوا له الماء وجعلوا يصبون الماء البارد من القرب فوق جسده صلى الله عليه وسلم فلما برد جسده وشعر بشيء من النشاط جعل يشير لهم بيده فأوقفوا عنه الماء فلما اتكأ على يديه ليقوم أغمي عليه فلبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ أَفَاق فكان أول سؤالٍ سألهُ أن قال أصلَّى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظِرونك قال ضعوا لي ماءً في المخضب فوضعوا له الماء فاغتسَلَ وَجَعَلُوا يَصُبُّونَ عليه الماء حتى إذا شعُرَ بشيءٍ من النشاط أراد أن يقوم فأُغمِيَ عليه فلبِثَ مَلِيًّا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 تضطرب أفئدتهم، وتدمع أعينهم، والناس عكوف في المسجد ينتظرونه، فلبث مغمًا عليه مليًّا، ثم أفاقَ فقال أصلَّى الناس، قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك، فتأمَّن في جسده، فإذا الحمَّى قد هدته هدا ذاك الجسد المبارك الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين ذلك الجسد الذي ذاق من العباده حلاوتها ومن الحياه شدتها الجسد الذي تفطرت منه القدمان من طول القيام وبكت العينان من خشية الرحمن عذب في سبيل الله وجاع وقاتل لما راى صلى الله عليه وسلم حاله وتمكن المرض من جسده التفت اليهم وقال مُرُوا أبا بكرٍ فليُصلِّ بالناس فيُقيم بلالٌ الصلاة ويتقدم أبو بكر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيُصلي بالناس ولا يكادون يسمعون قراءته من شدة بكائه وحزنه وانتهت صلاة العشاء ثم اجتمع الناس لصلاة الفجر فيُصلي بهم أبو بكر ويجتمع الناس بعدها للصلوات ويُصلي أبو بكر بهم أياما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 والناس يصلون فرآ أصحابه صفوفاً في الصلاة فنظر إليهم وجوهٌ مباركة وأجسادٌ طاهرة أكثرهم قد أصيب في سبيل الله منهم من قطعت يده ومنهم من فقئت عينه ومنهم من ملأت الجراحات جسده طالما صلى بهؤلاء الأخيار وجاهد معهم وجالسهم كم ليلة قامها وقاموها وأيام صامها وصاموها كم صبروا معه على البلا وأخلصوا معه الدعاء كم فارقوا لنصرة دينه الأهل والإخوان وهجروا الأحباب والأوطان منهم من قضان أحباب ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم ها هو اليوم يفارقهم إلى تلك الدار التي طالما شوقهم إلى سكناها فلما رآهم في صلاتهم تبسم حتى كأن وجهه فلقة من قمر ثم أرخى الستراء وعاد إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وبدأت تصارعه سكرات الموت قالت عائشة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 وأدعو له بالشفاء وهو يقول لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل ثم لما ضاق به النفس واشتدت عليه السكرات جعل يردد كلمات يودع بها الدنيا بل كان يتكلم فيما أهمه يحذر من صور الشرك ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اشتد غضب الله على قوم جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وكان من آخر ما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ثم مات نعم مات سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين مات وليس أحد يطالبه بمظلمة ولا آذى أحدا بكلمة لم يتدنس بأموال حرام ولا غيبة ولا آثام بل كان إلى الله داعيا ولعفو ربه راجيا يأمر بالصلاة وعبادة الرحمن وينهى عن الشرك والأوثان قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن وكذلك كان الصالحون من بعده يسعدون للموت بالإكثار من الطاعات والمسارعة إلى القربات وهم مع كثرة أعمالهم وحسن أفعالهم إذا أفاجأهم الموت رجوا رحمة ربهم وخافوا من عقابه ولم يركنوا إلى أعمالهم عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الذي نصر الدين وجاهد لرب العالمين وأطفأ نيران دولة المجوس حقد عليه الكافرون وكان من أكثرهم حقدًا عليه أبو لؤلؤة المجوسي وكان عبدًا نجارًا حدادًا في المدينة وكان يصنع الرحاء جمع رحاء وهي حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويطرح الشعير بينهما وتدار باليد فتطحن أخذ هذا العبد يتحين الفرص للانتقام من عمر فلقيه عمر يوماً في طريق في المدينة فساله وقال يا ابا لؤلؤه حدثت انك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح فالتفت العبد عابسا إلى عمر وقال بلا لا اصنعن لك رحى يتحدث بها اهل المشرق والمغرب فالتفت عمر إلى من معه وقال توعدني العبد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 يُنبِّه الناس لصلاة الفجر ثم أُقيمَت الصلاة وتقدم بهم عُمر فكبر فلما ابتدع القراءة خرج عليه المجوسي وفي طرفة عين عاجله بثلاث طعنات وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرَّته فصاح عُمر ووقع على الأرض وهو يردد قوله تعالى وكان أمر الله قدرًا مقدورًا وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس أما العبد فقد طار بسكينه يشق صفوف المصلين ويطعن المسلمين يمينا وشمالا حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة ثم وقف شاهرا سكينة ما يقترب منه أحد إلا طعنه فاقترب منه رجل وألقى عليه رداء غليظا فاضطرب المجوسي وألم أنهم قدروا عليه فطعن نفسه وحمل عمرو مغشياً عليه إلى بيته وانطلق الناس معه يبكون وظل مغمن عليه حتى كادت أن تطلع الشمس فلما أفاق نظر في وجوه من حوله ثم كان أول سؤال سأله أن قال أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال الحمد لله لا اسلام لمن ترك الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ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 ثم قال يا ابن عباس انظر من قتلني فقال ابن عباس طعنك الغلام المجوسي ثم طعن معك رهضا ثم قتل نفسه فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها لله قط ثم دخل الطبيب على عمر لينظر إلى جرحه فسقاه ماء مخلوطا بتمر فخرج الماء من جروحه فظن الطبيب أن الذي خرج دم وصديد فأسقاه لبن فخرج اللبن من جرحه الذي تحت سرته فعلم الطبيب أن الطعنات قد مزقت جسده فقال يا أمير المؤمنين أوصي فما أظنك إلا ميتا اليوم أو غدا فقال عمر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 هجرتك فتحا ثم لم تغب عن مشهدٍ شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين ثم قبض وهو عن كراضٍ ووازرتَ الخليفة من بعده وقُبِضَ وهو عن كراضٍ ثم وليتَ بخير ما وُلي الناس مصرَ الله بك الأمصار وجبَى بك الأموال ونفى بك العدو ثم ختمَ لك بالشهادة فهنيئًا لك يا أمير المؤمنين فقال عمر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 وجعل يتغشاه الكرب ويغمى عليه قال عبد الله بن عمر غشي على أبي فأخذت رأسه فوضعته في حجري فأفاق فقال ضع رأسي على الأرض ثم غشي عليه فأفاق ورأسه في حجري فقال ضع رأسي على الأرض قلت يا أبتاه وهل حجري والأرض إلا سوا فقال يا ابني اطرح وجهي على التراب لعل الله تعالى أن يرحمني فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرة فإنما هو خيرٌ تُقدِّموني إليه أو شرٌّ تضعونه عن رقابكم ثم قال عمر ويلٌ لعمر وويلٌ لأم عمر إن لم يغفر الله له ثم ضاق به النفس واشتدَّت عليه السكرات ثم مات رضي الله عنه ودفنوه بجانب صاحبيه نعم مات عمر بن الخطاب لكن مثله في الحقيقة لم يمُت قدم على أعمالٍ صالحات ودرجات رفيعات صاحبه في قبره قراءته للقرآن وبكاؤه من خشية الرحمن تُأنِّسه صلاته في وحشته ويرفع جهاده من درجته تعب في دنياه قليلا لكنه السراح في آخرته طويلا عدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة بل قدر والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا هذا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله نعم هكذا كان الصالحون أيقنوا بنزول الموت فاستعدوا للقائه في كل لحظة لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب فلما أخذ يشهق بكت ابنته عند رأسه قال يا بنيتي ما يبكيكي قالت يا أبتاه أخاف مما أنت مقبل عليه فقال يا بنيتي لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة في ختمة كلها لأجل هذا المصرع أما عامر ابن عبد الله ابن الزبير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 فمن أقام الصلاة وصبر على طاعة مولاه ختم له برضاه اصبر لمر حوادث الدهر فلا تحمدن مغبة الصبر وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر وكأنهم قد هيؤوك بما يتهيأ الهلكا من العطر وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وظلمة القبر يا ليت كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري أم ليت شعري كيف أنت إذا ضُسِّلت بالكافور والسدري أم ليت شعري كيف أنت إذا وُضِع الحساب صبيحة الحشر ما حجتك فيما أتيت وما قولُك لربك بل وما العُذري ألا تكون أخذت عُذرك او أقبلت ما استدبرت من أمري بل كان الصالحون يتحسرون عند الممات على فراق الأعمال الصالحات ويودون لو طالت بهم الحياة للتزود ورفع الدرجات وتكثير الحسنات وتكفير السيئات احتضر عبد الرحمن بن الأسود فبكى قيل له ما يبكيك وأنت أنت يعنون في العبادة والخشوع والزهد والخضوع فقال ابكي والله أسفا على الصلاة والصوم ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات أما يزيدٌ الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول من يصلي لك يا يزيد إذا مت ومن يصوم لك ومن يستغفر لك من الذنوب ثم تشهد وأخذ يسبح ويذكر الله ثم مات هذه مشاهد الإحتضار لارباب التعبد والأسرار فلو رأيتهم تجافوا عن دفء فرشهم في الأسحار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار دفنوا تحت الثرى وقد أرضوا من يعلم السر وأخفى هذا هو احتضار المؤمنين وما عند الله خير وأبقى الموت لا يفرق بين كبير وصغير ولا غني وفقير ولا عبد وامير هارون الرشيد ذلك الذي ملك الارض وملئها جنودا ذاك الذي كان يرفع راسه فيقول للسحابه امطري في الهند أو في الصين أو حيث جئتي فوالله ما تمطرين في ارض إلا وهي تحت ملكي هارون الرشيد خرج يوما في رحلة صيد فمر برجل يقال له بهلول فقال هارون عظني يا بهلول قال يا أمير المؤمنين أين آباؤك وأجدادك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك قال ماتوا قال فأين قصورهم قال تلك قصورهم قال وأين قبورهم قال هذه قبورهم فقال بهلول تلك قصورهم وهذه قبورهم كما نفعتهم قصورهم في قبورهم قال صدقت زدني يا بوهلول قال أما قصورك في الدنيا فواسعة فليت قبرك بعد الموت يتسع فبكى هارون قال زدني يا بوهلول فقال ابو هلول يا أمير المؤمنين هب أنك ملكت كنوز كسرا وعمرت السنين فكان ماذا أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا؟ قال بلى ثم رجع هارون وانطرح على فراشه مريضا ولم تمضي عليه أيام حتى نزل به الموت فلما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح قواده وحجابه اجمعوا جيوشه فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم وسلاحهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله كلهم تحت قيادته وأمره فلما رآهم بكاء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 وأودع في حفرة ضيقة لم يصاحبه فيها وزراءه ولم يساكنه ندماؤه لم يدفنوا معه طعاما ولم يفرشوا له فراشا ما أغنى عنهم ملكه وماله سل الخليفة إذ وافت منيته أين الجنود وأين الخيل والخول أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا أين الجيوش التي أرصتها عددا أين الحديد وأين البيض في ضوى الأسل لا تُنكِرَنَّا فما دامَت على أحدٍ إلا أناخ عليه الموت والوجَلُ أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت وجعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس أمر بنوافذ غرفته ففُتحت فالتفت فرآ غسالًا فقيرا في ذُكانه فلما رآه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 على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل أين الرماه ألم تمنع بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتصل أين الأحبة والجيران أجمعهم أين الأطباء ما أغنوا ولا الحيل ما ساعدوك ولا واساك أقربهم بل سلموك لها يا قبح ما فعلوا ما بال ذكرك منسيا ومطرحا وكلهم باقتسام المال قد شغلوا ما بال قبرك وحشا لا أنيس به يغشاه من جانبيه الروع والوهل ما بال قبرك لا يأتي به ولا يمر به من بينهم رجل فأفصح القبر عنهم حين ساء تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا وطالما شيدوا دوراً لتحسنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا نعم انتقلوا إلى دور ليس فيها خدم يخدمون ولا اهل يكرمون ولا وزراء ينادمون انتقلوا إلى دور تجالسهم فيها اعمالهم وتخاصمهم صحائفهم وما ربك بظلام للعبيد وهناك فريق من الناس وسع الله عليهم في أرزاقِهم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 قد حكم الخالق العظيم انهم اليها لا يرجعون اولئك العصاه والمذنبون الاهون المضيعون غلب عليهم حبهم لدنياهم وغفلتهم بها فكان لهم في احتضارهم عذاب وتهويل وحيل بينهم وبين ذكر الخالق الجليل ذكر القرطبي ان احد المحتضرين ممن بدنياه انشغل وغرَّه طول الأمل لما نزل به الموت واشتدَّ عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه يودِّعونه ويقولون قل لا إله إلا الله فأخذ يشهق ويصيح فأعادوها عليه فصاحبهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا والدكان الفلاني اقبِضوا منه كذا ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات نعم مات وترك بستانه ودكانه يتمتع به ما ورثته وتدوم عليه حسرته وذكر ابن القيم أن أحد تجار العقار ذكر بلا إله إلا الله عند احتضاره فجعل يردد ويقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترا جيد وهذا كذا وهذا كذا حتى خرجت روحه وهو على هذا الحال ثم دفن تحت الثرى بعدما مشى عليه متكبرا قد جمع الأموال وكثر العيال فما نفعوه في قبره ولا ساكنوه قال ابن القيم واحتضر رجل ممن كان يجالس شراب الخمور فلما حضره نزع روحه اقبل عليه رجل ممن حوله وقال يا فلان يا فلان قل لا اله الا الله فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لسانه فردد عليه صاحبه يا فلان قل لا اله الا الله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 فكان ينام في سطح داره ويشد رجله بحبل كي لا يقع فسكر ليلة ونام فقام يمشي فسقط من السطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا منكسا حتى أصبح ميتا وذكر في أنموذج الزمان أن محمد بن المغيث كان رجلاً فاسقاً مفتوناً بشرب الخمر ولا يكاد يخرج من بيت الخمار فلما مرض ونزل به الموت وخارت قواه سأله رجل ممن حوله هل بقي في جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي؟ قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمّار قال صاحبه أعوذ بالله أفلا قلت أمشي إلى المسجد فبكى وقال غلب ذلك علي لكل امرئ من دهره ما تعود وما جرت عادتي بالمشي إلى المساجد وقال ابن أبي رواد حضرتُ رجلًا عند الموت فجعل من حوله يُلقِنونه لا إله إلا الله فحيل بينهم وبينها وثقُلت عليه فجعلوا يعيدون عليه ويُكرِّرون ويُذكِّرونه بالله وهو في كرب شديد فلما ضاق عليه النفس صاح بهم وقال هو كافرٌ بلا إله إلا الله ثم شهِقَ ومات قال فلما دفناه سألتُ أهله عن حاله فإذا هو مُدمنٌ للخمر نعوذ بالله من سوء الخاتمة بل نعوذ بالله من أم الخبائط ورأس الفواحش ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة بل من شرب الخمر في الدنيا كان حقًا على الله أن يُسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال فقال صلى الله عليه وسلم عُصارة أهل النار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 اهل الجريمه الكبرى والداهيه العظمى انصار الشيطان واعداء الرحمن هم خصوم المؤمنين واخوان الكافرين الذين يحشرون مع فرعون وهامان ويتقلبون معهم في النيران هم تارك الصلاه وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاه وحالهم عند الموت وما بعده ادها وافضع ذكر ابن القيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاصٍ وتفريط فلم يلبث أن نزل به الموت ففزع من حوله إليه وانطرحوا بين يديه وأخذوا يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته فلما بدأت روحه تنزع صاحب أعلى صوته وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت وعيدُ لله صلاه ثمَّ مات هذا هو الموت أولُ طريق الآخرة وما بعده أفضع وأكبر أما أحوالُ أهل القبور فهي أدهى وأخضر فكم من جسد صحيح ووجهٍ صبيح ولسانٍ فصيح هو اليوم في قبره يصيح على أعماله نادم وعلى الله قادم خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة بعض أهله فلما أسلمه إلى الديدان ودسه في التراب التفت إلى الناس فقال أيها الناس ان القبر قد ناداني من خلفي أفلا أخبركم بما قال لي قالوا بلى فقال إن القبر قد ناداني فقال يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلى قال خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم ألا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 عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون سلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها الديدان محت الألوان وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت القفاء وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلا أين خدمهم وعبيدهم أين جمعهم ومكنوزهم والله ما زودوهم فرشا ولا وضعوا لهم متكآ أليسوا في منازل الخلوات وتحت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 ومنهم والله الموسع له في قبره الغض الناظر فيه المتنعم بلذته ثم بكى عمر وقال يا ساكن القبر غدا كيف انت على خشونه الثرى ليت شعري باي خديك يبدا الدود والبلاء ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به من رساله ربي ثم بكى بُكاءً شديدًا، ثم انصرف، فما بقي بعد ذلك إلا جُمُعَة، وما رَحِمَهُ الله أَهْلُ القبور إِمَّا مُعَذَّبُونَ أَو منعمون بل لعلَّهُ في القبر الواحد قدُّفِنَ قد عِدَّةُ اشخاص هذا إلى الجنة، وهذا إلى النار، بل إن الأمر أعجبُ من ذلك، لألَّهُ تحت قدميكَ الآن أقوامٌ يعذَّبون أو يُنعَّمون بل لعلَّ تحتك في غُرفة لومك أقوامًا قد حُبِسوا في حُفرٍ من جهنَّم يُعرَضون على النار بُكرةً وعشيَّا من يدري في الناس كثير والأرض قد تضيق عنهم صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عاد في الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على رفاة دفين من قديم الأزمان والآباد تعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في ازدياد أي عيش صفى وما كدره الموت وأي قد من سعت وما عثرها الموت أما أخذ الآباء والأجداد أما سلب الحبيب وقطع الوداد أما أرمل النسوان وأيتم الأولاد عزاء فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد الراجع فدل ابن عشرين في قبره وتسعون صاحبها رافع يسلم مهجته راغما كما مجرد قد راحتهُ البائع ولو ان من حدث سالما لما خسف القمر الطالع وكيف يوقل فتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع فالقبر روضه من الجنان او حفرة من حفر النيران وانه للفيصل الذي به ينكشف الحالُ فلا يشتبه فايك خيرا فالذي من بعده افضل عند ربنا لعبده وايك شرا فما بعد اشد ويل لعبد عن سبيل الله صد روى الامام احمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال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 وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطي بنفحة مسكٍ وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها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 با عبد في عليين واعيدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى فتعاد في جسده فياتيه ملكان فيجلسان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 من الجنه وافتح له بابا إلى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيب بالخير فيقول انا عملك الصالح كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا نعم أيها الإخوة والأخوات يقول له انا عملك الصالح انا صلاتك وصومك انا برك وصدقتك أنا بكاؤك وخشيتك انا حجك وعمرتك انا قراءتك للقرآن وحبك للرحمن أنا قيامك في الأسحار وصومك في النهار وخوفك من العزيز الجبار انا برك لوالديك انا طلبك للعلم انا دعوتك إلى الله أنا جهادك في سبيل الله فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوصول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 إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأمتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ويصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبير فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل أكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلا فتطرح روحه طرحا ثم قرى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحي فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيطولان له من ربك فيقول ها ها لا ادري فيقولان ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري فيقولان لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء ان كذب فافرجوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شرا فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر يقول انا عملك الخبيث نعم أنا عملك انا وقوعك في الشرك انا حلفك بغير الله انا طوافك على القبور وشربك للخمور بل أنا وقوعك في الزنا وأكلك للربا وسماعك للغنى انا تكبرك على الصالحين وجرأتك على رب العالمين عندها يتحسر هذا العبد وهل تغني الحسرات ويشتد ندمه وهل تنفعه العبرات أين كان هذا البكاء وأنت تنظر إلى المحرمات وتتهاون بالصلوات وتواقع الفواحش والشهوات كم نصحت بحفظ فرجك وصيانة سمعك وبصرك فابكي اليوم او لا تبكي فلن تنجو من العذاب قال الله اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون عندها يوقن هذا العبد أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى فيقول رب لا تقم رب لا تُقِم الساعة ثم يُقيَّض له أعمى أصم أبكَم في يده مرزبة لو ضُرِب بها جبل كان تُرابًا فيضربه ضربة حتى يصير تُرابًا ثم يعيده الله كما كان فيضربه أخرى فيصيح صيحةً يسمعه كل شيء إلا الثقلين نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في قبورنا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 فلما مات داود صار وزيراً عند سليمان بن داود فكان سليمان عليه السلام يوماً جالساً في مجلسه في الضحى وعنده هذا الوزير فدخل عليه رجل يسلم عليه وجعل هذا الرجل يحادث سليمان ويحد النظر إلى هذا الوزير ففزع الوزير منه فلما خرج الرجل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 قال الله قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبهكم بما كنتم تعملون ومن مات فانه لا يرجع من موته ولا يخرج من قبره حتى ينفخ بصور يوم القيامة فمن ادعى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 الأول في الدنيا والثاني عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم في النار أما الأحاديث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 في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر المسألة الثالثة أن عذاب القبر ونعيمه أمورٌ غيبية لا تُقاسُ بالعقل والإيمانُ بالغيب من أهم صفات المؤمنين قال الله أَلِفْ لَامِّمْ ذلك الكتاب لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبَ فَجَعْلَ أَوَّلَ صِفَاتِهِمْ الإيمانَ بالغيب قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من قبر أو لم يُقبر فلو أكلته السباع أو أحرِق حتى صار رمادًا ونُصِف في الهواء أو صُلِّب أو غُرِّق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور أو صُلِب أو غرِق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور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 ويكون قصده من الزيارة الاعتبار والاتعاض دون قصد التبرك بالقبر أو بتربة القبر أو الانتفاع بالمقبور ولا يجوز أن يخصص يوم معيَّن للزيارة لا جمعه ولا غيرها لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياماً معينةً للزيارة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والمشروع للزائر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 فالمسألة السادسة من المخالفات والبدع في الجنائز وضع الزهور على الجنازة أو على القبر وهذا تشبهم بالكفار في دينهم وشعائرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في المسند من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك من البدع الحداد على أرواح الشهداء أو غيرهم بالوقوف والصمت لمدة دقيقة ترحما عليهم فهذه بدعة منكرة وإنما يكتفى بالدعاء والاستغفار لهم وكذلك لا يجوز تعليق صور لأموات بل ولا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 دفن الميت في تابوت والأصل أن يدفن الميت بكفنه في القبر من غير تابوت إلا إذا دعت الحاجة إلى دفنه في تابوت كتقطع الجسم مثلا أو كان نظام الدولة التي يدفن بها يلزم بدفنه في تابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة المخالفة عندها لا بأس بدفنه في تابوته المسألة الرابعة فعل القربات من الحي وإهداء ثوابها للميت جائز في حدود ما ورد الشرع بفعله كالدعاء له والحج والعمرة والصدقة والأضحية وصوم الواجب عن من مات وعليه صوم واجب أما قراءة القرآن أو الصلاة بنية أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات في المآتم وغيرها المسألة الثامنة قبل توزيع التريكة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه المسألة الأخيرة بل هي المسألة الكبرى هي المصيبة العظمى وهي الشرك الواقع عند القبور كمن يطوف على القبور او يسأل أهلها الحاجات واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات والله تعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادقين وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها ويسجدون لها ويقفون أمامها خاشعين لحاجاتهم سائلين من شفاء مريض أو حصول ولد وربما نادى الزائر صاحب القبر وقال يا سيدي المقبور جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني والله يقول ومن أضلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ولا تغتر بما يُشاع أن فلانًا الفقير دعا عند القبر الفلاني فاغتنى او أن فلانًا المريض دعا فشُفي أو رُزق بولد فإن كل ذلك من الباطل ولا يُدعى إلا الله تعالى ويحرم بناء المساجد على القبور بل لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه او في ساحته او قبلته قبر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخلون دون قبور أنبيائهم وصالحهم ساجد ألا فلا تتخذ القبور ممسجد فإني أنكم عن ذلك. بل يحرم البناء على القبور على أي شكل كان ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه والمشروع أن يدفن الميت ثم يعاد على القبر التراب الذي أخرج منه ولا يزيد ارتفاعه عن الشبر كما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 بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر والتمس الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم سبحان الله قال عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيء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 أن يُخلِصَ توحيدَنا له وحده لا شريكَ له وأن يهدي ضال المسلمين وأن يهديَ ولاةَ أمور المسلمين في كل بلد لإقامة التوحيد ولنسف مظاهر الشرك في جميع بلاد المسلمين اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا يا أرحم الراحمين وآمنا من الفزع الأكبر يوم الدين صلى الله وسلم ومباركَ على رسيل الله مجلة حياة ابدئي حياة جديدة مع مجلة حياة سارعي باقتنائها سوا كل السواك مطهرة للفم مرضات للرب بس رسالة الفن والإعلام الهادف مجلة شهرية تتابع الإنتاج الفني والإعلامي بأنواعه ثم تحدد المؤشرات الصحيحة وتقدمها للجمهور على طبق الوضوح والمتال بذ تتحدث عن نفسها اليوم تتحدثون عنها غدا قريبا اعترافات عاشق للشيخ محمد العريفي فلان اما عرفتني انا فلان فصاحبها وقال اعوذ بالله ما اقبحك في الحلال والذكى في الحرام اعترافات عاشق اعتداه كلي يا شيخ من حد وشلونه بلقالي ولي في نصوحي لصاحب بالحب شاطر مدرب ما ظن من شافه يصد ويروحي عن الهوالا تنشد الا مجرب تلقى دوى العشاق كان أنت توحي وانت لو أنك يا العريفي تكهرب في حب مجمول شحوح مزوحي كان اعترفت وقمت يا شيخ تقلب عنوان درسك اعترافات عاشق شريط جديد لأحد وأخيرا تقبل تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد سبعة الرياض أحد عشر ألفا واربعمائة وتسعة وثلاثون رقم الهاتف عشرون رقم الفاكس عشرون ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته